صلوات الله عليه وسلم عليه وعلى من, من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعده فمن رسائل الصيام ومن نساء رمضان التي يصلها للصائمين سواء السر والجهر هو معنى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى أن يستوي ظاهرك وباطنك لا يختلف ظاهرك عن باطنك ولهذا المعنى اختصى الله عز وجل الصيام من بين سائر الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحديثه في الصحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والعلماء يتكلمون في المعنى الذي اختص الله عز وجل له الصيام الذي اختص الصيام لأجله والمعنى الواضح جدا في الصيام هو استواء السر والجهر واستواء الظاهر والباطن فالصائم ينظر أن تجد رجلا صائما في الظاهر هو ليس صائما في الباطن صعب جدا لا يمكن حتى ولو كان يرتكب من المعاصر ما يرتكب صعب أن يقول لك أنه صائم وهو, وهو ليس بصائم إذن في مسائل الصيام استواء الظاهر مع الباطن واستواء السر والعلانية وهذا المعنى مهم جدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن يكون لك شخصية واحدة وأن يكون لك مظهر واحد أما إذا كان الإنسان أكثر من شخصية وأكثر من وجه يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه آخر لأن هو مع هؤلاء ومع هؤلاء ومع كل قوم بما يحبون مثل هذه الشخصية اللي هي مع كل جماعة بما يوافقها وليس له كيان ولا شخصية مستقلة ويختلف ظاهره عن باطنه فيظهر ما لا ما لا يبطن هذه كلها تضد الصيام فالصيام الصائم صائم ظاهراً وباطناً إذا كان الإنسان أكثر من شخصية وأكثر من وجه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الناس شر الناس ذو الوجهين ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه آخر حيث كانت كانت له مصلحة مع أناس هو معهم انتهت مصلحته يذهب إلى قوم آخرين لا ليس هذا السلوك القويم والسلوك المستقيم فالصيام يبعث رسائل إلى استواء الظهر مع الباطن، لأنه سمعنا في القراءة التي قرأت علينا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إذن هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى عاتب بعض المؤمنين أنه تكلموا بأشياء ولم يعملوا بها وهذا يكرهه الله سبحانه وتعالى لأنه لا يرضى العبد إلا أن يستوي ظاهره مع باطنه وأن تستوي سريرته مع علانيته لا يكون أمامه في في المسجد بوجه وخارج المسجد هو بوجه آخر ممكن يأخذ المشفى ممكن يكون سبابا لعانا أكالا لحقوق الناس معتديا عليهم هو يصلي في المسجد في الحقيقة أغلب أغلب الناس عندهم هذا الانفصال بين المسجد وبين خارج المسجد يعني هو في الصلاح يأتي يصلي في المسجد أحيانا يأتي يصلي في المسجد لكن خارج المسجد في تجارته، في معاملاته في سلوكياته في أفعاله فرق كبير بين السلوكيات وبين الأفعال وبين المسجد وهذا التأصيل لحصر المسجد فقط في العبادة وخارج المسجد لا علاقة له بالمسجد لا بعث الإسلام لنقض هذا فالإسلام لا يرضى من, من المسلمين إلا أن يستوي ظاهرهم مع بطنهم لذلك قال رجل وعلا يا أيها الذين منوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعله، أن تظهر أنك أن تقول أنك تفعل كذا من الطاعات وأنت لا تفعلها، أو تدعي سلوكا أو خلقا وأنت عار من هذا الخلق ومن هذا السلوك، أو تدعي ما ليس لك، هذا كله يتنافى مع الإيمان. أيها الصائم، أنت صائم. إذا كنت أنت صائم عن المباحات، فلا أنت تصوم عن مثل هذا أو لا. وهذا هو فوائد شهر الصيام. فرمضان تغيير. هجم للمألوفات من عادات واكتساب الفضائل. هكذا رمضان عند أهل التوفيق. كل يوم تكتسب فضيلة جديدة من فضائل رمضان. وتحاول أن تلزم نفسك بها. وتحاول أن تتخلق بها. يا أيها الذين نمنوا لما تقولون ما لا, ما لا تفعلون. كيف من الناس يقول ما لا يفعل والله جل وعلا نبع على هذا المعنى في مواطن أخرى ومن الناس أي بعض الناس ولا وليس كل الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام سلم يا رب وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها. ويهلك الحرص والنسل يقتل النفس الأنفس المعصومة يهلك أموال الناس ويهلك الحرص والنسل والله لا يحب الفساد وهذا كله من الفساد لا يمكن لأحد من الناس أن يدعي الصلاح أو الإصلاح ثم يقتل أنفس المعصومة ثم يتلف أو يعتدي أو يقتصب يعني ثم أو يقتصب أموال الناس أبداً لا يمكن والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسب جهنم ولا بئس الميات إذن ينبغي أن, أن, أن يكون سرك كعلانيتك كما قال الحكيم العربي وسذي كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية هكذا قال الحكيم العربي من الحكمة أن يستوي سرك وعلانيتك لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلبي ويعلم ما في قلبك وإذا كنت أنت لا يستوي سرك مع علانيتك فأنت تتجمل للناس طب ورب الناس ماذا, ماذا ستفعل معه إذا قمت بعمل وأنت تري الناس بأن هذا العمل لوجه الله والعمل ليس لوجه الله والله يعلم أن, أن العمل الذي عملته ليس لواجه إلاه. أنتم تعرفون حديث ثلاثة. منهم هم الثلاثة دول؟ أول ثلاثة أن بهم النار. أول ثلاثة. قبل الكفار وقبل كل شيء. أول ثلاثة أن بهم النار. ثلاثة. عالم. عالم. ورجل جواد منفق. ورجل قتيل في بين صفين، يعني في القتال أعمال عظيمة، علم، صدقة، جهاد، أعمال عظيمة العالم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النمله في جحرها وحتى الحيتان في البحر يستغفروا العالم الذي يعلم الناس الخير عالم ونفقه وجهاد ذيوت سلام الاسلام ومع ذلك اول وثلاثة وتسعه بهم النار اما العالم فيؤتى بين يدي الله عز وجل هو احنا في الدنيا يعني عند المصريين في حاجه اسمها الفهلوه عندهم واللي حاجة عندهم بالفهلوة. يعني لا يبالي ويجذب على فلان ويغش فلان ويقصي ويحلف ايمانا لأجل عشرين, لاجل عشرين لاجل ربع جنيه. ولاجل جنيه فيحلف ان السلعة دي عليه بكذا. وهي ليست عليه يحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا. وقد يغش وقد يوم يصلي معك وبعدين لازم يد يأخذ الرشوة. هكذا. هذه أمور. هذه الأمور هؤلاء الثلاثة العالم هؤلاء كلهم ماذا فعلوا لم يرقبوا رب العالمين سبحانه وتعالى هذا العالم يؤتل بين يدني الله جل وعلا فيعرفه الله نعمة علمتك رب العالمين يزكي. يعدد لو نعمة علي منها العلم فماذا فعلت فيه فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته تعلمت فيك العلم وعلمته أي أي لأجلك فيقول الله تعالى كذبت ولما ولما رب العالمين يقول لكذبت يبحي س يعني سيخرج لسانه وسيعقد لسانه يقول كذبت وإنما فعلت ليقال هو عالم أنت العمل ده العلم اللي أنت تعلمته وعلمته للناس فعلته ليقال هو عالم وقد قيل أغثت جزائك في الدنيا. هذا الأول. كنت كنت كنت ضحرص على هذا. فقد قيل أغثت جزائك في الدنيا. لم يكن لك جزاء عندي لأنك لم ترجو أصلا. والرجل المنفق كذلك. فيقول يا رب ما تركت من وجه تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه. كثير الصدقات. والله جل وعلا يقول كذبت. وإنما فعلت اليقال هو جواد. رجل سكي. ينفق. وقد قيل. الثالث المقاتل. فيعرفه نعم كذلك. فيقول الله جل وعلا اسأله ماذا فعلت فيها. فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت هو قتل هو قتل فعلا بس هو عندما خرج للجهاد يقول يا ربي قتلت فيك حتى قتلت فيقول الله جل وعلا كذبت وإنما فعلت يقال هو جريء لا هو أنت حبك لأن يقول للناس جريء تجعلك تقدم على المهلك وعلى المعاطب فلقي الله جل وعلا على ذلك وقضي وقضت جزائك في الدنيا ثم يؤمر بالثلاسة فوسحبون إلى على وجوههم إلى النار. ماشاء الله السلام لنا ولكم السلام والعافية. وهذا وهذا الحديث مروع ومخوف. مشكلة السلاس ومشكلة أغلب الناس إيه؟ مشكلتهم أنهما يراقبوا الناس ولم يراقبوا رب الناس. على أن الله جل وعلا يقول وأعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذا هذا كلام الله جل وعلا نحن نسمعه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحصروا يعني إياك أن تتزي بزي ليس زيك أو أن تظهر ما, ما لا تبتن أن تظهر الصلاح بين الناس وأنت, وأنت خصيم وأنت أو أنت شديد الخصومة وأنت عدو وليس حبيب وليس حبيبا هكذا فلذلك يوم يعرض الناس على رب العالمين نعم ويحملع عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا <تصفيق> يعني كل ما في قلبك بين يدي الله جل وعلا يعلمه الله سبحانه وتعالى وآخر سورة القرآن نزولاً، سورة التوبة آخر سورة القرآن نزولاً قررت علينا منذ أيام وأورد الله جل وعلا فيها إيه؟ أخبار المنافقين حتى سماها ابن عباس رضي الله عنه بالفاضحة طب لماذا كانت هذه سورة آخر سورة القرآن نزولا صحيح أن الله جل وعياتكم فيها المنافقين ومواقفهم. وكيف أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. وكيف كانوا يستهزئون. فقال الله عنهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا. إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا. خليكم في هذا الاستهزاء إن الله مخرج ما مدع ضمن في قلوبكم هيقول كل ما في قلوب سيخرجه الله جل وعلا وسيفضحكم بالنص سبحانه وتعالى فالسوره هنا طبعا هي هي اللي نزلت في ايه نزلت في مجموعه من المنافقين مر عليهم الصحابة فسخهم من الصحابة. سخيهم من مر عليهم قوم من القراء فقالوا ما أعظم قر انا هؤلاء بطونا واجبنهم عند اللقاء وأكذبهم السنن النبي بيسبوا الصحابة ويستخون منهم فنزل قول تعالى ولا انسئ التهم لا يقولون انما كنا ناخذ ونلعب واحد سمع الكلام ده واحد زئب النبي عليه الصلاة والسلام يخبره فلما علموا جاءوا يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام الله يا رسول الله احنا كنا بنقطع الطريق ونتحدث حديث الركف، ولا نقصد الاستهزاء ولا شيء فنزل القرآن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 لا تعتذروا. قد قد كفرتم بعد ايمانكم. التوجيه من سورة التوبة ماذا? ان الله جل وعلا يحذر المؤمنين. ان كل من اصر في قلبي سريرة لابد ان يلبسه الله عز وجل رداءها علانية. يعني ولذلك سميت سورة الفاضحة. ليحذر الله المؤمنين ان تكون لهم سرائر يعلمها الله منهم مخالفة للدين. ومخلفة للشرح وكارهة لكلام الله ولحديث وك... و... و... و... رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فلمد أن يلبسه الله جل وعلا يظهر ما في الصدور على صفحات الوجوه من بيض أو سود يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة اللي هم فيها خالدون إذن سورة التوبة تحذر المؤمنين في المنافقين اللي كنت المؤمنين من من السرائر لأن السريرة سيلبس الله عز وجل العبد سيلبسه رداءها علنية إن كان عنده خير سيلبس ثوبا من الخير وإن كانت شرا فيستيلبس ثوبا من سريرته لذا قال جل وعلا يوم تبلى السرائر تبلى يعني, يعني تظهر هذه السرائر المخبوء في الصدود يظهر يظهر ويتم المحاسبة عليه أمام الناس يوم توب للصرائر فما له من قوة ولا ناص فرسائل الصيام من عطا نقي ظاهرك وباطنك لا يكون لك ظاهر وباطن وأنت توجهك ومراقبتك ليس للناس وإنما لرب الناس سبحانه وتعالى وكذلك في سائر عبادتك ولذلك من رأى يعني أدى العبادة وهو يريد أن يود يري الناس أنه يفعل هذه العبادة رأ الناس به يعني رأ رأ الله به يعني أرد يعني أرد الله جل وعلا الناس عذابه ومن سمع سمع الناس بعمله يقول عم بعمل كذا وافعل كذا وفعل كذا وقد لا يفعل بالفعل ومن سمع سمع الله به أي سمع الله عز وجل الناس هذه هي رسالة الصيام التي يرسلها لك سواء الظاهر مع الباطن سواء السهيرة والعلانية أن يكون لك شخصية واحدة وهذه الشخصية هي التي يرضى الله عز وجل عنها وهكذا رمضان فجاهد نفسك على أن تنقي نفسك الآن وأنت في شهر صيام عندك فرصة عظيمة جدا ما زال بقي المنتصف الشهر فرصة بإذن الله جل وعلا تشهد على العالم على الفضائل الأخلاق التي غير الحميدة التي أنا وأنت نعلمها من أنفسنا نجاهد على اكتساب الفضائل الحمد لله العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.